تسعة عشر استمع واملأ الفراغ بالكلمة التي تسمعها اسطنبول مدينة كبيرة وسياحية وهي تقع في منطقة مرمرة ويقع فيها مضيق البسفور وتتميز اسطنبول بالأماكن التاريخية والسياحية وبجمال طبيعتها ويزورها الكثير من الناس من دول مختلفة